التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصدع عليهم ربك صوت عذاب ربك لم المرصاد فان الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وان اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي اها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 غَثِيَ أَرْضُ دَكَّ دَكَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى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 ادخلي جنتي